إذاعت القرآن الكريم من القاهرة على مدى نصف الساعة يتلو علينا القرشيخ محمد سعي نصر الجرزاوي ما يتيسر من سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام and mm -hmm. لا يستمر Judge! وأن Zdjęcia Ja i Panie Komisarzu, Good وغشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون شعونك سادها ومساكن ترضعناها أحب إليكم من الله ورسوله أحب فإليكم من الله ورسوله عجاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي يا الله والله لا يهدي القوم لقد نصركم الله في مراطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرا فلم توني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت قَالَيْنِكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ تَمَّعْنَا Oh, folks. Wow. <tiny noise> وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُونِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءً ارتلوا الذين لا وقال التيل يعود سيرن الله وقالت قَالُوا إِنَّ قَتْلَهُ مُرُّ اللَّهِ Oh, my God. No Oh. بَأَرِئُوا بَأْنِ لَا يَقُولُونَ الناس بالباطل ويصدون عن بِالْفَاطِرِ Alladhina yakhnazuna dhahaba wal fidda wa la Oh, gosh. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا الشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن About your hair now. Why ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم سبير الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدين فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم